بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صف، فالزجرات زجرا فالتاليات ذكرى. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذخون من كل جانب دحورا وله عذاب واصب إلا من خطف الخطف تفأتبعه شهاب فاقب فاستفتهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين اللاذب بلعجبت ويسخرون وإذا ذكرو لا يذكرون وإذا رأوا آيتين يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الترفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إنكَ لِي قريم يقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مَتْنَا وَقُدْنَا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُتَلِعُونَ اطَّنَعَ فَرَاهُمْ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّكَ لَنُكْتُمَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْآنَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَانِكَ خَيْرٌ نزلا أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين.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 ماشاء الله من الصابرين، فلما أسلم و Tell وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين minin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 كتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذالك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين.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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إن كذالك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نو طل من المرسلين إذ مجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لا عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ وإن يو نس من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحود فساهم فكان من المدحظين فالتقمه الحوت وهو مليم فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ فَنَبَذْ مَاهُ بِالْعَرَائِي وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّيَقْطِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ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 وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين